فاستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر دمور مكتباتها وكل مكتبة بدعة وكل مكتب ضلالة وكل ضلالة في النار أوشيكم وأوشي نفسه بتقوى الله عز وجل كما قال الله سبارك وتعالى في كتابه العزيز ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تقوا الله وقال ايضا ان المتقين عند ربي جنات النعيم وقال ايضا ان للمتقين مفازا افلا تذكروا الله سبحانه وتعالى لكمت رحمت موتى محمد الله عليه وسلم لهوسيا نفسي Wa in ya quatuna Allah jalla wa'ala Kat kasirin katikawazi Kamazirin dan ya qur'an Allah subhanahu wa ta'ala Anneto wasiyahu Akasiru wa laqad wasayna Al-ladhina uutu al-kitab Tulikwa iqwa batiya wasiya Wa la'anba walikwa bitam Wa laqad wasayna al-ladhina Min qadlikum Wa la'anba ala qablainu وإياكم من نني استغفر الله و... وفنني الله جل وعلا بالله الله سبحانه وتعالى اعطى كفول وقال كما ان للمتقين مفازا قال هذاك ولهم باو واليومغوب الله سبحانه وتعالى وكامته مفازا ومفهوم أما ketika khutbah dzah lailu bil ismihi ta'ala tutazungumzia kalimatut tauhid tazungumzia hi kalimatut كلمة لا إله إلا الله نعم كلمة التوحيج إلا معنا قادة كلمة التوحيج من يكي هو إفراد الله بالعبادة لكي الله سبحانه وتعالى في كيكي كتك عبادة يكوى ويره ونكو موابود الله سبحانه وتعالى ونموابود في كيكي ولا أسف شركيشي هاتي توتر جاني القرآن الله سبحانه وتعالى Katika aya nyingi, hamefonyo kuzungumza katika kumuabudu. Heye, Allah jalla waala na kutomu paska aya ya kwanza katika sura an-nisaa allah jalla wa'ala nasema wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a anasema wa'budu allah muwabu allahu subhanahu wa ta'ala wa la tushriku bihi shay'an wa la ushimshirikishe na totote bi maana wewe kama uko muislamu hakukweli kweli niakuwa wewe Nama bilavir, kad ka'an din anbari bilavir, bilavir, inati vidisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, anastahidik wa budiwa, nama, naututu shirikishwa, Allah jalla wa'ala, faka suratul zhukur anasayma, wa idh qala Ibrahimu li abih, wa qawmihi, innani baraaun mima ta'budun, illa aladhi fatarani, fainnahu sayahdi me. Allah anasayma, wa qala Ibrahimu, finni Nabiya Allahi Ibrahimu, alifuwambia baba yake na watu wake in nani ibaraa mimma ta'budun ya kwa nini nikombali na vitu ambavyo mnabudu hivi illa alladhi fatarani ismuhu wala ngale nini aliyeniumba mimi na kunielekeza katika njia katika khutbah uruhisi kuzungumza na mwenzako uruhisi kushika simu kwa sababu wewe unapozunguzwa wakati wa Ijumaa hiyo hutuba tunaljuma inakuwa huna thawabu yoyote kwa sababu sallam anasema wa manlaga falajuma lahu wewe unasema umsala hasa faka ladha wa manlaga falajuma ulaa bata kwa moyo wa cheza cheza na vimaa au na cheza cheza na jotoote umsala hasa faka ladha atakuwa Na ambata vini atapo mwenye kujedo Pala jum'a talahana jum'a Asa umana unapukuju katika salatu jum'a Nau paunakafi Yukujio membat Kurusiu kuzumumza na mwenzako Hata urusiu kujibu salamu bila vile Hata amutana baku salami Kwa kutubatu jum'a Uwe umujibu salama Kwa sababu kwa muambia mwenzako Tayari jum'a mwenzako nini mesakoye Kato kimona mtu anateza seno naye Kwa sababu jum'a tafanka ikusi Naam bila katika Aya zengine ambazo لنظمكم زي شرك أناكم أقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تكثورة الحج أنا سامح حنفاء لله غير مشركين لك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفل الطير أو تهوي به ريح في مكان سحيق الله نسمح حنفاء لله ومن تكسيك فأساب بيك الله سبحانه وتعالى نوقعه ومن وسر حنفاء لله غير مشركين لك hayo msirikisha na yote ni mwana wa saa ni wala ambei yote saa hana shirki aina yoyote ukitaka kuwa muslimu wa saa ni yapu siwe na shirki hata tone katika nyumba yako isiwe na hirizi katika mwilipo siwe hirizi katika sema yako unapofanya kazi na hirizi na na uchawi aina yote ama shirki aina yoyote hapo wewe utakapokuwa wewe katika kazi yako au una shirki yoyote hapo wewe ndo muislamu unapokuwa na mali hizo na nyumba hapo au ukawa na mali hizo na gari lako au ukawa na mali hizo kati tanguo jua yako ndiyo kuwa muislamu wa Allah akasema hapa tuna fa alilahi ghayra ya kwao faria ambao wametakasika hawa ghayra mushrikina bi hawajamshirikisha yeye ولا فاعل لله غير المشركين ابي ومن يشرك بالله الله نسال علماء اطمشريك الله سبحانه وتعالى فكانما قر من السماء لكان قام بالفائل ام فورمو كتكم يقول فتخطفوا الطير في سانداكم فاني ندغ وامشكو او, أو تغوي به الريح في مكان مستقيم او اوب فاني امتشكو امرسه خير قال في كتابه اي بعض لنعبدش الا هو و هو معبود الله جل وعلا ولا ان تشركش الا تطوف من ادري الله سبحانه وتعالى تفكاء ايه اللي انا كده سموا ومن اراد الاخر وسعاله سعيه وهو مضن فاولا كان سعيه المشكور اسما من اراد الاخر ولن به انت قافل وسعاله سعيه Aka kwenye bili yote, aka kibiliha fatakirhe. Takke ibadah zotan mifaniyami tekeleza. huwa mutminum. Laki išapsi ya kuwa heu u tekeleza izu ibadah zotan. Allah djerila wa'ala na fenda. Ya kozovaino, na imani. Ya kuwa na shirki aina ya yote. Vimana huwa ni msafe katika kila ganda ujua qur'an kitasaki allah subhanahu wa ta'ala fakieze tukusaidia watu tuna chini duniani nyumba yewe tusaidia kwa sababu kuna kosa pale na akasema allah subhanahu wa ta'ala kana akasema fa ulaika kana saihu mashkura hasema hao kana saihu zitakuwa mtafatiji wao na bibi zao mashkura اكاظونغمزى قاصم ولا قد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك ولا من القاسين الله جل وعلا انا نسمع ولقد اوحي اليك تمكوا انكم توميا وحي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي الى الذين من قبلك دولاء امباؤه واللي wa law wawatakushirikisha wakaa heka mtu mwingine basi na Allah subhanahu wa ta'ala la yadhulal 'amal yakua 'amal kafaizha unapokuwa na shirki hata kama utaswali au miaka inenda habaan inenda bure mshituganabatu inasababisha hiyo hamal ikaaribika uwujudu shirki فيه ubatikala shirki ndani yake wao maana kwa mjanga kule ukafanya mambo yako ushafanya kwa islam ushatoka na dhambi ambalo allah subhanahu wa taala anakoea semeni kama mtu anakokufa ya kuweka gargaraya anangamia atakaduniani ndio anaomba mafkira ya kwa allah akubali tobayin dzabila Allah jalla wa'ala, karka suratul nisana selama, inna allaha la yaghfiru an yishiraka minh, wa yaghfiru maduna dhalika minnisha. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala asamiya, ula mi'a nam shirikisha, wa yaghfiru maduna dhalika minnisha. Lakin min jeena mfaalim yo? An asamiya. جو ام جلى وعل من يذ من بالله وقد حرم الله عليه الجنه ومقواه النار وما للظالمين من انصار الا سم يوسف بالله ولما عدم شرك الله سبحانه وتعالى وقد حرم الله عليه الجنه قال لهم ارمشوا كيف من ليل ولما تفع ان تكون ذنب للشيطان النار Naa, mun ni alimutani, wa mali vzalimina min ansar, na Allah subhanahu wa ta'ala, wa madalimu wa nusura wa sajidinu. Hidra kareena katika adila an ba'azu, zina ya kawazi aqwa'u, nafwa mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa imbali nashidu. ولذلك فكذلك آية ميمينة انبوي انتوامرش تومعبدو الله سبحانه وتعالى ولا تشركش فلا جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فونهقا ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم الله نسال ما, ما امروا ولاوا او الله اسمكم وعبدو الله سبحانه وتعالى. Wokala zwingi au kwa ikhlasa kadinia. Ni maana ikhlasi na shiriki aina yoyote. Ushiriki, usifanye shiriki, usio mwenye kushirikisha majini katika ibada za au katika makazi yao. Kwa sababu filao hivi nimekuwa ni msiani mkubwa katika Uislamu wa kwa wao imekuwa na shirikiana na madini katika makazi zao hii unainga katika shirki moja kwa moja kwa moja wala hakuna nini wala wala hakuna hapo kujeka mali. Allah akasema hapa mukhlisina utuene ikhlasa katika illa liya'budullah mukhlisina na udhunafa. Ya kuokiwa msafu umetakasika. Hauna chochote ambacho unachotegemea kingine isipokuwa Allah jalla wa'ala. Nishanabili baga kwawe umetisafika sasa. Ya kwawe lazime hito ujidi manzo, Uyakisha kwa hito ujidi umetikubali kipoli kweri, Nuhumika kika ibadah sasa. Kwa sababu, hiviswara nazaka ala haji, Hadhizi katimia mbaka tojidi manzo yitimia kisa wa sasa. Iyotafanika ibadah ya tehita subalika. Hada uwa al-asru islami, kuhu ndo uwa awusinja إن شاء الله جل وعلا تسمع ويبقينوا الصلاة إن شاء بعدها في الدرس وإن شاء صلاة ويبقوا الزكاة نوفين بالذلك الله جل وعلا قاتل كسورة النعل أكوم نكوسكيزة كسما ولا قاتل عقنا في كل أمة رسولا أني عبد الله واتهي أسمى توميكوني كتومة في كل أمة قاتل ككل Fa sababu, kad ka kila ummi li kakazi ma nini, u'budu allaha ma lakudu illa ima. Yaqul ma Allah subhanahu wa ta'ala, hukuna mubis kukwa yini. Rallaha faakasimu, wa laqad abakna ki kulli ummi. Suma kutuma, kad kila ummi, rasoola kutuma. Kakazi nini, an i'budu Wa ma Allah subhanahu wa ta'ala, hukuna kakazi kisha yafirim, hua jsamibu ta'ud. Wa imbaima ta'ud. Wa Uwe na masyta, uwe na majinni, uwe na masanab, uwe mbali na wachawi, uwe mbali na waganga. Nindaywa kafukuwa mbali na hivivitu hino mislamu wa sada. Bile bile, Allah subhanahu wa ta'ala, alibantuma nabiya Allah قالوامني <اليوانبياليو> ان ارسلنا روحا الى قومه أن انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير قوم الله انا نسال ان ارسلنا نو هذا حديث عزيز تلقاه الملتم نبي الله صلى الله عليه وسلم الى قومه وقومك وقال هم كذلك الله لم يطغى نبيه والله اؤنيوا وقت وقت قبل ان يأتيه عذاب الالم قبل عذاب انكم باذنك دوما الله لا والا هي زي كونغامiza watu mpaka atume mtume mwanzo na katsema وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى سيس تعذبوا watu mpaka توم mtume pale yaeleze Dupare, Nabi Allah in Luhaka sama ya qawmi, inni lakum nabiru Ani abudu allaha wa atakuhu Aka sama hakikaya Ani abudu allaha wa Inni lakum nabiru mubir Bimini unikudami Awa naji wa moro kwaadu Mubiru, ani abudu allaha Wa atakuhu Muabudini Allah jalla wa atakuhu Namogubani wa atakuhu na mumkin kileka kaneni katika ile za wazi ambazo zinaweka wazi kwa muislamu ni akofanya nini wewe waabudu Allah jalla wala wala ashi shirikisha na nini la kitokote qali ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim rasul wa jamii ar rusul inma da'watuhum kanat fi ma da wa Uwa dunia hrti. Da'wa ya, ulikanizi wawo, ulifuwa katka ya hi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'im. Ya iyyaka na'bud, ewe Allah tunakuwa buduwe, wa iyyaka nasta'im, natunaptege mewe. Imana muslimu wa sawa, unaposma surahi surat al-fatihah, katka sada zaafu na yoha liya kuwa ya ni kubali iya aya, wezi mana unifika fata babu ningekuwa nikumbali aya hii wao ungekuwa bali na shift aina hiyo Allahakasema iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in iyyaka naabudu we Allah tunakuabudu wa iyyaka nasta'in na tunakutegemea wasawira nabii sallallahu alaihi wasallam aiyu al-amali afdal mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa Akasima, imanudillah. Kuma minna Allah jalla wa'ala wa rasulih samtubati Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Barak allahu li wa rahmatullahu alaikum wa sallam. Wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Alhamdulillah ila فعلى ايدي وصحبه اجمعين وبعد في ليله كتقاليد ابو معاذ بن جبل رضي الله عنه انا اسمع كنت رذيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له لفي فقلت يا رسول الله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله معاذ بن جبل رضي الله عنه انا اسمع كنت رذيف النبي ''Yakwaye alikuwa nima'ka'' Mthulma sallallahu ala sallam ''Ju'ya kunda'' ''Anbob kundaluya nadulikana'' ''Ju'ya kujina la'ufayya'' ''Faqulti ya Rasulallah'' ''Faqulti ya Rasulallah'' ''Faqulti ya Rasulallah'' ''Mah haqq Qundani ala l'ibad'' ''Mah haqq Zifi'' ''Za Allah subhanahu wa ta'ala'' ''Kwaja'' ''Mah haqq Alibadi ala Allah'' ''Mah haqq Zawaja'' ''Fa Allah subhanahu wa ta'ala'' Mthulma sallallahu A kamjihba kasima, haqq Allahi aral-ibad an yagbuduhu wa la yushirik uzih. Haqq za Allah subhanahu wa ta'ala juhwa wa jawake yaqwa wa wa wa mabudu Allah jalla wa'ala wa la wa samshirikisha nabutu. Wa haqq al-ibadhi aral-ibadhi aral-ibadhi wa Allah subhanahu wa ta'ala an la yu'adjib ma la yushirik uzih. Ahtiyazibu wa ulamadhaf mayta samshirikisha nabutu. Hidhu na haqq za Hakti zawadah kanali. Ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ndhuha'o mu'adzim il-jabal. Aka man bih, apalaa ubashir il-naf. watu. Hiyo. Buzha sallama akadibisa ka man bih, laa ubashiruhu fayetakilu. Asimu uswa ubashiriya watu, wa kohta teke nehi zindiriku. Wa baada zindirinu. Lakin umar naqtabu radiyallahu anhu. Bada kwa Mtume صلى الله عليه وسلم alipofarika ndani hali kwa ni kwaambia watu haya na. Pasababgani Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia Muadh ibn Jabal أنا سألني أخوة أول فتحت القرآن بماذا بالتوحيد يقوى القرآن الإيطالي إلي فقموا ليونا توحيده وختمت بمعنى بالتوحيد أبن بلا كفالين في كفيتميشوة في كمالي نعم قد تعيقاني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب وَلَمْوَنَ فَانُ وَنَا مِنِ غَيْبِ الإيمان من التوحيد Misha bilinile wa'futimath lima'ada بالتوحيد Bila bilinile Allah subhanahu wa ta'ala Aka hatimisha, aka malizina توحيدa Kassama qul, auzirah bi'l-naas Kassama qul, seema A'udhu ladikinna bi'l-rabbi'l-naas Wa mola awad Allah subhanahu wa ta'ala anikinna Kini ni'l-towheed Wasababa anikinna minaninni Allah jalla wa'ala Phir ka qanini ye ni ka tabulaza ambao wewe muislam inafoto panino mbuabu alla jalla wala wala ushirikishe Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahlihi اللهم بارك على كل مالك علينا رحمك يا مجيد الله وفق <تصفيق> الحق حقا وابتغاءه هو الرضا الله ربنا اشرح صدرك ويسر لي أمري واجعلني من عبادك الذين لا عصيتك فامنحني عذابا من ذنبك جنه قل لنا يا فيرمان هوذي علينا مصائب الدنيا وارتعنا الاسماء الى على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا بولا تجعل مصيبتنا كيدنا لا جل جل يا مرحمنا ولا بلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وادع الجنه هي دارنا وخرابنا اللهم فرجعنا ذنبك غفرت ولا هم الا فرجتك ولا دين الا قضيتها ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضى لنا فيها صلاح الا يسرتها لنا وعنتل على قضاياها في رحمتك يا رحمن الرحيم واقم الصلاه فالله هو الله لا الله وجعل محمد رسول الله